ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 وما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك راسا و ما كانت امك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 فويل للذين كفروا من مشهب يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين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 قال أراهب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وَأَعْتَزِيُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّ عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبِنَا لَهُ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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هارونَ نَبِيًا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا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 أولائك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واهتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا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 لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربه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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ قَيْرٌ مَقَامًا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 أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداء كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مذا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وَاتَّقُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَكُمْ عَزَّ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا